وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقُبَاءُ أَمْدِيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٍ أَمْدِيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً من الناس يسؤون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نفتي حتى يصدر الرحاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحباهما تمشي على استحياء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَنَا فَلَمَّا جَاءَ هُوَ قَصَّ عَلَيْنِ قَصَصَهُ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ أَحَدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إن لي أريد أن أنكحك إحدى بناتي ها فئين على أن تأجرني كمان يحدج فإن أكلن عشرًا فمن عندك وما اريد ان اشط علىك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي